الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق من المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين سيدنا مولانا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ودعد نعى الدرس الثاني من باب الجهاد من مختصر الشيخ خليل بن إسحاق في مذهب الإمام مالك بن أنس نستكمل بعون الله تعالى كلامنا ووصل بنا الكلام إلى, إلى أحكام الواجبات في الجهاد أو ما يصنعه الإنسان في الجهاد وعن سبل القتال أما عن الواجبات في الجهاد سأننا نقول أبناءنا الطلاب إنه لما كان قصد الجهاد في المقام الأول إعلاء كلمة الله عز وجل وتبليغ ديمه فإن الجهاد ليس مشروعا من أجل التعدي أو من أجل الغلبة والانتصار على الغيش لأن الله سبحانه وتعالى ينهى عن التعدي فقد أمر الشارع الحكيم أكباعه وقد أمر الشارع الحكيم الأمة الإسلامية بالالتزام للضوازة العامة أو القواعد العامة التي يشيرون عليها في الكتاب، وهي أخلاقياته لم توجد في أمة إلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم على هذا النحو الذي فيه رحمة وفيه عدل وفيه حكمة ففي البداية قبل أن يشرع المسلمون في التتالي عدوين ينبغي عليهم أن يدعوهم إلى الإخلام فإن أبا دعوه إلى الجرية فإن أبا قاتلوا وهناك نهي صريح في بعض نصوص السنة عن إكلاس الأموال وعن إهلاف الحرب والنسل إلا في حالات معينة <تصفيق> ونأخذ هذا الكلام على سبيل الترتيب على النحو التالي أولا دعوة الكفار إلى الدخول في الإسلام لا يجوز المشلم أن يشرع في قتال كافر إلا بعد أن يدعوه للدخول في الإسلام والدعوة للدخول في الإسلام تكون على جهة الإجنال وليس على سبيل التفصيل إلا إذا هم طلبوا التفصيل بمعنى يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو يدعوهم إلى الدخول في دين الإسلام جملة و بعد أن يدخلوا في دين الإسلام جملة يبدأون بتعليم الشرع لكن إذا طلبوا الاستفصال وقالوا وما مضمون هذا الدين وما محتويات هذا الدين وما يعمرون هنا فنفصل لهم ذلك والدعوة تجب مطلقا يعني في ديار الكفر البعيدة أو القريبة عن ديار الإسلام وأقل الدعوة كما ذكر سراح النذهب ثلاثة أيام وقلنا إن التفسير غير مطلوب إلا إذا طالبوا هم به ومنفق الكفار بالشهادتين يؤصم دمهم ويؤصم مالهم ويكف عنهم والحديث صريح في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قالا فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه عرضه وبمجرد الدخول في الإسلام للنفق بالشهادتين لا ينبغي لنا أن نكشف عن مضمون قلوبهم ولا عن نكنون سرائل سرائرهم فقد حدث مع سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه أنه قتل رجلا بعد أن نطق بالشهادة فلما كلمه في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لقد قالها خوفا من الشيش أو خوفا من القتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا شققت عن قلبه وتروي كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع دية هذا الرجل وتوجه لربه سبحانه وتعالى للدعاء قائلا اللهم إني أدرأ إليك مما صنع هالد وبالتالي العبرة بنفقهم, بنفقهم بالشهادتين بعد ذلك لو أبى المسلمون هن يدخلوا في دين الله عز وجل يتم دعوته إلى الخطلة الثانية وهي الدفع الجيزية والجيزية سيأتي الكلام مفصلا عن أحتامنا فيما كثير موضوع ويدعو إلى الجيزية أيضا على ذهة الإجمال يعني إبسع الجيزية أما التفصيل فالمسلم ير مكلب به إلا إذ عطالبه وقال ونعي الجيزية ونع أوصافها ونع شروطها في هذه الحالة نعطي لهم التفصيل المطلوب لكن يراعس الدعوة للإسلام أو الجيزية وقبول القصا لذلك القدر من قبول ويقص عنهم لا يقص راع أمره الأمر الأول أن لا يعاملون بالقتال بمعنى أنهم لو فاجعون بالقتال فلا دعوة حينئذ لا لislam ولا لجذية يعني لو هم دهموا ديار ديار المسلمين وفجؤهم أو اتفقوا في ساحة المعركة ولم تكن هناك فرصة أو لم يعطوا المسلمين فرصة لأن يعرض عليهم الدين أو يعرض عليهم الجيجية ففي هذه الحالة يحرم كما ذكر بعض شراح المذهب يحرم أن يدعوا إلى إسلام أو إلى جيجية ويجب شراح القتل على الفور. الأمر الثاني أن لا تكون الدعوة إلا في موضع نأمن فيه أن يغيروا علينا أو يتطاولوا علينا يعني موضع تكون أحكامنا تنا... تنالهم فيه وعليه فلا نقص عنهم حتى ولو أجابوا للجزية إلا إذا أمنا غولتهم يعني, يعني ينبغي ندرون في مكان لو, لو أجابوا للجزية ينبغي أن يكون أو تكون تلك الإجابة في موضع نستطيع أن نجري أحكامنا عليهم وإلا فلا فإن أبا القفاص الإسلام أو الجزية أو أجابوا للجزية ولكن كانوا في مكان لا نستطيع إنساذها عليهم أو إنساذ أحكامنا عليهم ففي هذه الحالة ينتقلوا إلى القتال ويقاتلون ويقتل كل من قدر عليه منهم إلا من سيأتي استثناءهم وهم سبعة أصنف الحديث الوارد في الجزية أو الأصل في الحديث الوارد في الدعوة إلى القصر أو دعوة القصار إلى الدين سنذكره جتنانه هو حديث سيدنا بريدة ولكن قبل أن نذكر الحديث نذكر نص المصنص رحمة الله تعالى عليه في هذا الترتيب الذي ذكرناه وفي الأصناف التي يتم استثناؤها من القتال قال رحمه الله ودعوا للإخلال ثم جزية لمحل يؤمنوا وإلا قتلوا وقتلوا وانتهى هذا الكلام إلا سيأتي الكلام بعد الاستثناث إلا المرأة إلا في مقاتلتها والصبي. والمعتو كشيخ ثان وذنن وأعمى وراهب منعزل بدير أو صومعت بلا رأي وترك لهم الكفاية فقط واستغفر قاتلهم كمن لم تبلغه دعوة وان فيزوا فقيمتهم والراهب والراهبة فرا نور الحديث بتمامه عن سيدنا بريدة رضي الله عنه وأرضاه وهو حديث فيه دستور الحرب في الإسلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصان في خاصته بقوى الله عز وجل وننعه من المسلمين خيرا ثم قال عليه الصلاة والسلام اغذوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغل ولا تغبر ولا تمثل ولا تقتل وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم دعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم دعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أن أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين. وعليهن لا على المناجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها سأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري عن المؤمنين ولا يكون لهم في الغنينة والسيء شيء إن أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فسلهم الزيزية فإن هم أجابوك منهم وكف عنهم فإن هم أبوا بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصمي فارادوك ان تجعل لهم ذمه الله وذمه نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تجعل لهم ذمه الله ولا ذمه نبيه صلى الله عليه وسلم ولكن اجعل لهم ذمتك وذمه اصحابك فانك ان تغفر الله تغفر ديننكم ودين اصحابكم اهون من ان تغفر ذمه الله وذمه رسوله واذا حاصرت الحكم فاردوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أن لا حديث طيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع قواعد هامة في أخلاقيات وسلوكيات وضوابط الحرب في الإسلام ولماذا ندعوهم ندعوهم لأن الغرب من القتال ليس مجرد الغلب والقهر والتعدي والتطاول وإنما الغرض الأسمى والأهم هو ماذا هو إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى نذكر هنا أبناءنا الطلاب قصة سيدنا الحارث بن ربي وإرساله إلى رستم قائد الفرس فقد ورد أن سيدنا سعد وكان هذا في القادسية أرسل إلى سائة من المسلمين المغيرة بن شعبة وبيسل بن أبي رهم وعفادة بن عرسمة وعزيفة بن مصر وربعي بن عامر وقرسة بن زاهر التيني ومزعور بن عدي العزلي والمضارب بن يزيد العزلي ومعبد بن عمررة العزلي وهؤلاء كانوا وفدا أرسلهم إلى الفرس فقال إني وصلكم إلى هؤلاء القوم فما عندكم قالوا جميعنا نتبع ما تأمرنا به وننتهي عما تنهانا فإذا جاء عمر لم يكن منك فيه شيء نظرنا أنثى لما ينبغي وأنفعه للناس فكلمناهم به فقال سعد هذا فعل الحزمة اذهبوا فتهيئوا فقال ربعي بن عامر إن الأعادم لهم أعراب وآداب ومتى نأتيهم جميعا يروا أننا قد احتفلنا بهم فلا تزيدهم على العجل فما لئوهم جميعا على ذلك قال فقال فشرحوني فشرحو فخرج ربعي ليدخل على رست من عسكر يعني هو سيدنا ربعي دخل على رستهم بمفرده في المكان وكان رستهم له هيبة عند أهلي مملكته أو في الجيش فدخل فحتسَله الذين على القنطرة وأرسل إلى رستهم لمديه فاستشار ضمأة نفارس فقال لا ترون أن نباهي أن نتهاون <تصفيق> فأجمع ملؤهم على التهاون <تصفيق> فأظهروا البوسط وأن نماركوا بفطوها ولم يتركوا شيئا ووضعوا للرسل من سريرها ذهبي والوسائل ونحوها وأقبل رجعي يسير على فاص معه سيف غنده في يعني رمح السيف الرمح يبكز الرمح على الأرض ومعه السيف فأرادوا أن ينزع منه سلاحه وفرفض وهو يمشي في الطريق خرق أكثر هذه البص من حوله. فذم دخل دار حوار طويل بين رستم وبين سيدنا ربيع. من بينها أنهم لما طلبوه بالجلوس قال إن لا نستحب القعود على دينتكم هذه. ولما تناقلوا الكلام معا أو تداولوا الكلام معا دار هذا الكلام الطويل الذي خلده لنا التاريخ ما بكم قال الله تعالى والله جاء جاءنا لنخرج من شاء من عبادة العبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعة الأخرى ومن جور الأديان إلى عبد الإسلام فأصلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه فمن قبل منا ذلك قبلنا منه حتى نصبي إلى موعود الله قال ما موعود الله قال الجنة لمن نات على قتال من أبى لمن بقى كلام خلله التاريخ وذكرت كتب السيرة عن هؤلاء النجوم الذين حملوا هذا الدين في قلوبهم وعلى رؤوسهم وقدموه على كل غال ونفيس حتى بلغوا دعوة الله سبحانه وتعالى إلى الأساق وفتحت بهم بلاد وبلاد إذا إذن الدعوة المقصد منها بيان أن هدفنا هو دين الله عز وجل هنا نأتي لمسألها مجدا هل الدعوة هنا خاصة بكل البيوش أو هل تتكرر الدعوة يعني أحيانا يبعث الإمام جيشا كبيرا وأحيانا يبعث سرية صغيرة وأحيانا يذهب الجيش أو تذهب السرية إلى قوم مرة ومرة ومرة يعني يتكرر الغزو. فهل الدعوة المنصبة في كل مرة الإمام أصبغ رحمة الله تعالى ليس سرئي عن ذلك فقيل له أرأيت من دعى إلى الإخلال والهزية فأبوا فقاتلوا مرارا أي دعوا كلما غضونهم قال رحمه الله أن الجيوش الغالبة الظاهرة فلا يقاتلوا قوما ولا حسنا حتى يبعوه لأنهم لم يخرجوا رسالة الغرة ولا الانتهاء لفرصة وإنما حرجوا ظاهرين قاهرين هذا بالنسبة للجيوش النظامية الكبيرة وأما السرايا ونحوها التي تطلب الغرة وتنتهي بالفرصة فلا دعوة عليهم لأن دعوتهم إنذار وتجليب عليهم لا في الدعوة من الاختلاف فهنا يفرق الإمام لأصبغ في هذا الجانب بين الجيش الكبير وبين السرية السريرة نأتي بعد ذلك لذكر الأصناف التي لا تقتل في الجهاد وهم المرأة والصبي والمعتوه والشيخ الفاني والزمن والأعمى والراهب المنعزل سبعة أصناف بالنسبة للمرأة والصبي لا يجوز قتالهم في المعركة إلا إذا حملوا السلاح وقتلوا والمرأة لو قتلت أحد منهم والأحد منهم تقتل بإيه سواء قتلتهم قبل أن تؤثر أو قتلتهم بعد السلاحة بعض فقايا المذهب يذكر تفصيلا في ذلك فيقول إن المرأة لو قتلت بسلاح تقتل بلا خلاف وإن قتلت برمي حجارة ونحوها فلا تقتل في المعركة على الأرجح في المذهب ولا تقتل بعد الأسر اتفاقا يعني يفرق بين قتال النساء بالسلاح وبين قتالهن بالحجارة أو بالأخشاب أو بنحو ذلك مما قد يستمروا النساء في المعركة لكن الآن في بعض دول العالم دول الأعجاء عندها بيوش نظامية من النساء وهذه البيوش بيوش متكاملة يعني المرأة فيها تتولى مناصب معينة ولها دور بارز في المعركة على اختلاف هذا الدور في هذه الحالة ينبغي أن يقاتلوا لو كانت نكع وقعت بين المسلمين وبينهم لما ذلك أن المرأة في الجيش هي مجندة سواء كانت تعملوا في التطبيب أو كانت تعمل في الغذاء أو كانت تعيج الطعام أو كانت تخرج لتسلية الجيش كما يحدث في جيوش اليهود الذين استعملوا النساء للقتال ويستعملونهن للتسلية ونحو ذلك هي مقاتلة في المقام الأول سواء حملت السلاح أو لم تحمل الصيف الثالث المعتوه والمعتوه أقل درجة من المجنوب المعتوه هو الشخص الضعيف العام ومن باب أولئ المجنوب هؤلاء لا يقتلوا في المعركة حتى ولو كان الجنون جنون غير مطبق وسبق لنا أن قلنا أن الجنون مطبق أو غير مطبق المطبق هو الذي لا يفيق صاحبه أما غير مطبق فهو الذي يفيق صاحبه أحيانا ويجن أحيانا أخرى هؤلاء لا يقتلوا إلا إذا حملوا السلاح في المعركة الرابع الشيخ الثاني وهو الرجل الكبير السن السيني هذا لا يقتل إلا إذا كانت لهم مشاركة في المعركة بالرأي والتدبير والمكيدة وقديما كان العرب يستشيرون بأراء الكبار منهم وقد حدث في هوازن وقعد رايد إذن السمة حينما أتوا به وقد جاوز المئة سنة وكان الشيخا ثانيا وأتوا به يستشيره في الرأي ماذا يصنعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار عليهم بتدبير شيطاني والعياذ بالله فقاموا به في هذه الحالة لو غفل بذرين هذا في المعركة يقتل لماذا لأنه وإن كان شيخا عجوزا ثانيا إلا أن حكمته وتببيره في الحرب لها دورها بالنسبة للزنن وهو الذي لا قوة فيه بسبب الإقعاد أو الشلل أو الجزام أو نحو ذلك هذا أيضا لا يقتل في المعركة إلا إذا كان مشاركا فيها برأي أو تبير أو مكيدة كذلك الأعمى لا يقتل إلا إذا كان له رائم في المعركة كذلك الرائم المنعزل لا يقتل في المعركة والرائم المنعزل في دير من أديرة أهل الكتاب سواء كان في صومعه أو في ديعة أو في دائر أو أي شيء منا يتعبد فيه أهل الكتاب من اليهودي والنصارى لا يقتل إلا إذا شاركوا في القتال بالفعل أو شاركوا بحرب في الحرب بكبير أو رئيل أو مفيدة او استعملوا مثلا سوامعهم وابيرتهم لتخزين السلاح او لايواء المقاتلين او للتلصص او التجسس منها على المسلمين وهذه لم يذكرها الشراح او لم يذكرها بعض الشراح وانما نذكرها لانهم قد يحدث ان يكون الراهب في موقع المعركة جالسا في ذيره او في صنعتي وعنده مخزون سلاح او عنده ايواء للمقاتلين ففي هذه الحالة هو مشترك في المعركة في المكينة هذه بعض الأحكام الخاصة بأول الأصناف الذين لا يجوز قتلهم. الأصناف الذين نوع عن قتيم، إذا الإمام أن لا يشرهم يجوز أسرهم. يعني يجوز أسرهم، يجوز قتلهم إلا الرهبان فلا يجوز أسرهم ولا يجوز قتلهم. إلا بالقيد الذي ذكرناه. أموال الرهبان لا تسلب. كان عندهم أموال في ديرين. أو في صوم عطيم أو في بي لا تسلب كلها لكن يسلب المال ويترك لهم ما يتعيشون به وانظر إلى رحمة هذا الدين وهو يوجب على المسلمين أن يتركوا للرعي ما يتعيش به سواء أخذوا ذلك من المال الكفار وأعطوه له يعني أخذوه من أهل من التي وأعطوه له فإن لم يكن هناك مال للكفار دفع له المسلمون من المالين لا يتعيش به وهذه من رحمة وهذا من رحمة الله عز وجل بأهل الكتاب لو قام شخص من المسلمين لقتل أحد هؤلاء قبل أن, أن يحاذف الغنيمة ويدخل فيها فلا شيء عليه من دية ولا كفار إلا الكفار إلا الغدان فقط لو قتلوا فإن قاتلهم عليه الدية فإن قاتلهم عليه الدية لأنهم أحرار لأن الراهب والرهبة هنا على مشهور المذهب أحرار لا يسرقان ولا يسرع لو قام شخص لفتالي أحد ممن يجوز أسرهم من عدى الرهب والرهبة بعد حيادتهم وصيورتهم غنيمة فعليه أن يعرم قيمتهم وتوقف تلك القيمة وتوضع في الغنيمة نأتي بعد ذلك إلى الكلام عن الوسائل المشتعملة في القتال والتي أشار عليها المصنف رحمة الله تعالى عليه بقوله بقطع ناء وآلة وبنار إن لن يكن غيرها ولم يكن فيهم مسلم وإن بسفن وبالحسن لغير تحريق وتغريق مع زرية وإن تترسوا بزرية تركوا إلا لخوف ومسلم لم يقصد ترسوا إن لم يوحف على أكثر المسلمين. في الأكس أن يتم القتال بأي شيء يكون فيه إيلاء العدو. القاضي عبد الوهاب البغدادي يستدل بقول الله تعالى: ولا يفعون ما وفى يغيض القصارة ولا ينالون من علو من علو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وبقوله جل شأنه ما قطعتم من لينة أو تركموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليغذية الساشقين في سورة دم النظير سورة الحشر أي شيء يقدر عليه المسلم يؤدي إلى إتلاف العدو يلجأ إليه المسلم لأن المقصود بذلك التضييق عليهم وإضعاف أمرهم وتوهينهم الأشياء التي ذكرها المصنف هنا أولها قطع الماء عن الكفار يعني من وسائل القتال قطع الماء عنهم حتى يموت من العطش وهذا ناسعه النبي صلى الله عليه وسلم في بجر في القصة الشهيرة حينما استشار أصحابه فقال له الحباب ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في موضع قريب من المدينة وترك لهم منطقة بجر فقال له الحباب من منذك يا رسول الله أرأيت هذا المنزل منزلا أندلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أنه هو الرأي والحرب والمكيدة قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة فقال يا رسول الله فإن هذا ليس من نزله بالناس حتى نتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نعور ما وراءهم من القلب من القلب. ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أشرت بالرأي فنعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الناسي فشار حتى أتى أبنى ناء الناء قومي نزل عليه ثم أمر بالقلوب فعورت وبنى حوضا على القليل الذي نزل عليه فملئ ماء ثم قذف فيه الآنية يبقى النبي عليه الصلاة والسلام في غزو البدر صنع ذلك قطع عنهم الماء والناء في له دور هام جدا من ذلك أيضا أن يرسل عليهم الناء يعني يقطع عليهم النهر أو, أو يشق ناء على أرضهم واليرين حتى يموتوا ورقا هذا من شبه القتال من شبه القتال أيضا القتال التقليدي للآلات الحربية فيبوض قتالهم بالسيوف والرناح والسهام والمنجليق وغيرها من آلات القتال القديمة والحديثة وإن كانت هناك وسائل للقتال الحديثة تهلك الحرص والنفس فالإسلام لا يريح القتال العدو بها الآن أبناء الطلاب انتشرت في الأسلحة والقناة التي لا تبقي ولا تظر والتي تجعل الأرض لا تنبت لسنوات عديدة أو لعقود طويلة من الزمان كما حدث في الحربين العالم في الحرب العالمية الثانية حتى إن العلماء يقدرون في أواصف التسعينات تقريبا أن العالم يمتلك من الأسلحة ما يستطيع تدمير الأرض أكثر من خمسمائة مرة ولا ياذ بالله وأصبح الإنساق على التسليح على مستوى العالم شيء جنوني ولا ياذ بالله ويمتلكون من الأسلحة ما تذمر الأرض مراراً, مرارا مرارا مرارا وفكرارا هذه الأسلحة هناك اتفاقيات بشأن الأسلحة معينة محرمة دوليا لا يباحث استعمالها الإسلام يحترم هذا الكلام ولا يأمر أو ولا يجيز المسلم أن يقاتل بأسلحة تهلق الحرصة والنسل مثل حياتي الكلام عن عدم استعمال السهم النسل يعني يحرم, يحرم استعمال الشهم المسلوم وهي في الكلمة عن ذلك في باب في, في جزئية محرمات الجهاد <تصفيق> ومصنف قال ان القتال يجوز بمثل هذه الالات الحربية القفلية كذلك يقاتل الكفار بالنعف يعني يجوز قتالهم بالنار ولكن بشرطين الشرط الاول ان لا يمكن قتال غيرها والشرط الثاني ان لا يكون بينهم مسلم وقالوا ان انتفاع الشرط الاول يجعل المسلمين لا يقاتلون بالنار عند ابن القاسم وثانون وانتفاء الشرط الثاني اللي هو ان لا يكون بينهم مسلم لا يقاتلوا بالنار اتفاقا لان القتال بالنار سيني متلى والعياذ بالله وورد انه لا يعذب بالنار الا عرض النار سبحانه وتعالى والمصنف بالغ على مسألة القتال بالنار بان وجود ذلك حتى ولو كانوا في الشفن لأن هناك الإمام ابن زرقون حكى اتفاقاً عن بعض فقهاء المثل أنه يجوز رميهم بالنار إذا كانوا في الشفن فقط لو كان المصنف في الشفن وفي غير الشفن بالنسبة للقتال الحصون الحصون هي من سبل الدفاع المعروفة قديماً في كل الأمم تقريباً إذا المشركون كانوا في حصن معهم ذرياتهم ونسائهم فيجوز أن يرموا بالمنجنيق للحجارة ونحوها ولا يجوز أن نحرقهم أو نغرقهم ومن ذلك أولى لو كان في الحسن مشلم إن لم يقف على المسلمين فينبغي مراعاة ذلك قالوا أن مشهور النظام أن المسلم يراعى إذا كان في السفن ويراعى إذا كان في الحسن اكتفال قبل والزرية تراعى في الحسن ويتراعى في الشفن ويأتي الكلام هنا عن مسألة التطرس بالزرية والنساء <تصفيق> مسألة التطرس أن يقوم الأعداء بالتترصي باتخاذهم فروعاً بشرياً أو فروساً يحمون بها أنفسهم. ممكن يتترصوا بالذريات من النساء والأطفال، وممكن يتترصوا بالمسلمين إن كان في دحسني أو في بلدي وناس من المسلمين. قالوا إذا تترص الكفار بالذريات والنساء فإنهم يتركون إلا إذا خيف منهم سيقاتلوا حينئذ. أما لو تترسوا المسلمين فيقاتلون ولا يقصد الترس يعني ولا يقصد أننا نقتل المسلمين حتى رخفنا على أنفسنا لأن ذنب المسلم لا يباح بالخوف على الناس إلا إذا خيف منهم على أكثر المسلمين هنا تفصيل لحلى ثلاث حالات المسألة الحالة الأولى لو وقع الخوف على أكثر المسلمين فيجب قتال الأعداء مطلعا سواء تترسوا مسلم أو تترسوا بزرية ولا يشترس هنا إن نحن ننفي نية عدم قتل المتترص بهم من المسلمين أو الزري الحالة الثانية إن وقع الخوف من الأعداء على أقل المسلمين فحينئذ يقاتلون في حالة ما لو تترصب مسلم ولكن يراعى أن لا يقصر قتل المسلم وإن تترسوا بالزرية فيراعى قتلهم في فيقتلوا ولا عبرة هنا بالزرية الحالة الثالثة أن لا يخشى منهم هنا يمر إن تترسوا بمسلم يقتلوا ولا يقصد الترس وإن تترسوا بذرية يتركوا حينئذ مثلاً إن التترس هذه واردة في كثير من الحروب ومن أجل ذلك وضع الأسلام لها هذا هذه الضوابط التي في المذهب والتي في غير المذهب من أجل ماذا من أجل حرص الإسلام على أن لا يخدع المسلم ولا لا هذا الترسو زريعة لإقصاء المسلمين عن قتال الكفار هذه الأمور التي ذكرناها أبناءنا الطلاب من حيث ما يقاتل به الكفار ومن حيث ما يسمع بشأن التطرس ونحوها نختم بها هذا الدرس من دروس شرف داب الجهاد ووفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته